شبكة الذكر الحكيم تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحاه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 وَإِن يُكَلِّمُوكَ فَقَدْ كُلِّمَ أَصْحَابُهُ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد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 إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير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 جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابه بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور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 إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه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 لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها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 اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض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 أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعض بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أنسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا